دعني ووسيئة آيات ما هو ظهور نار الغرا لينا على عالمين لي يزداد حزن وومن صاب من ونزعان قدو غير منتظم وما صفا ولو ما ما بين كرم الاخلاق وسيامي ايات حج من الرحمن وحده فديما تنسف الموصوف بالقدم لم تذكرين في زمانه تخبرنا عن المهاد وعن عاد وعن ارمي جامت لدينا ففاقت كل معجبة من النبيين إذ جاءت ولم تعدمين محكمة فما تبزن من توبه بذي شقاك وما تغضن من حاكمين ما حربت قص إلا عدم حرب أعدى الععادي إليها ملقي السالمين ردت بلاغتها دوام عارضها رد الغيور يد الجانع منه الحرمين فهى معاني كموج البحر في مدد وبوض جوهره في الحسن والقيمين لما تحج ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الاكثار به قربت <تصفيق> بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتعص بي إن تكلها خيفة من حر نار لبا أبا تحرى لغا من وردها الشابين كأنها الحوض تبيض الوجوه به من الغفاة وقد جاءوه كالحمم وكالصراك وكالميزان معجلة فالقص من غيرها في الناس لأنياكم أبا تحرى لا تعجباً لحسود راح ينكرها تجاه الأدوى وعين الحاذق الفاهدين قد <تصفيق> تنكر العين ضوء شمس من رماد وينكر الفام طام المائن ساقام I, I, I,